إن هي إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما جهو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي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 وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرق عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا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 يساء بما عاملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انتم هو اعلم بكم اذ انشئكم من الارض واذا انتم اجننه في بطون في بطون هو اعلم بكم اذ انشئكم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 لَنْ يُنَبَّأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الْلَّهُ وَفَّاهُ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى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 خلق الزوجين الذكر والأنفا من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم, إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك تأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون